اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابل سوتلنا ان جاءهم الاعمى وما يدريك لعلّه يزكى او يذكر فتنفعهُ الذكرى ان ما من استهنا فله تصدّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ صَائِمًا فَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بأيدي سفره هراما بدرره قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه من نقطه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقدره ثم اذا شاء 119. كلا لما يقض ما أمره 110. فلينظر الإنسان إلى طعامه 111. أن أصببنا الماء صبا 112. ثم شققنا الأرض شقا 113. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا 114. وزيتونا ونخلا 115. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وَحَدَائِقُ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قترة أولئك هم الكفرة الفجرة